لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بِرَبِّهِمْ وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا يا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا اذن شطط هاؤلا يطغون اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليه بسلطان بين فمن اظلم من ان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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بازق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قال كم, كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم وَلَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ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 وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَ لِرَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين وقالوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عد تجري, تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورا ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا ظربِ لَهُثَجُ لَْن جعلم لحَده مَا جتَ مِن عنابِ وَحفَفنَاهُماَا بنَخخ حَففْناهُ بنَخْل, بنخل وَجعلناابَنَهُ مَا زَر كلتَجن تَن آتَت أُكُ ها وَلَ تَظلٍ مِنه شَيْئ وَفَجرناَااخِنَا لَهُ مَا نَهر وَوكَانَ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبذ هذه ابدا وما اظن الساعه قائما رَبّ لجدًا خَيْرًَا مِنهَا مُ قَلَبَ قال لَهُ صاحِبهُ وَهُو يُحاوِرهُ أَكَفَتَ بِ الذي خَلَقَ أَكفَتَ بَِّ خَلَقَكَمْ يُ رَبِثَُّ مِن النُطُفَفَثُ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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرح بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان سيرى هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر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 بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً مَّا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ أَعْبُدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم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 جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 واذ طال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما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 حسي لك قال فاين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك من ذكر فانطلق حتى سفينه خرقا قال خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال لم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا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 فكَان بَوَهُ مُؤمنِنَْنِ فَخَشنَا أي يُرْهقَهُماَا طُغيانَهُ وَكُفْراء فَأَرَدناَا أيّ بدِ لَهُماَا رَبّهُماَا خَيرًا مِنْهُ زَكاتَهُ وَأَقَبَ الرُحم وأن الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فراد ربك ان يبلغاه اشدهما فاراد ربك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 لئن لم أن تعذب وان انتتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطوع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم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 عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا وَلِهَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءً إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ مُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 يومَ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا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 انما الهوكم الهو واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا